هنيئا مريئا ولا تؤت السفها أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا فَاكْفَ إِن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إثرافا ولا تأكلوها إثرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا